و َ ا ل س م َ ا ء َ ر ف َ ع َ ه َ ا و َ و ض ع ا ل م ي ز َ ا ن َ أ ل ّ ا ت ط غ َ و ا ف ي ا ل م ي ز ا ن و َ أ ق ي م ُ و ا ا ل و ز ْ ن َ ب ِ ا ل ق ِ س ط ِ وَلَا ت ُ خ ْ س ِ ر و ا ا ل م ي ز َ ا ن و َ ا ل أ َ ر ض و َ ض َ ع ه َ ا ل ِ ل أ ن ا م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 خ ل َ ق َ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن م ن ص َ ل ص َ ا ل ك َ ا ل ف َ خ َ ا ر ِ خ َ ل َ ق ا ل ج َ ن ّ م ِ ن م ا ر ج م ف ب أ َ ي آ ل َ ا ء ر َ ب ك م ا ت ُ ك َ ذ ِ ب ا ن ر َ ب ا ل م ش ر ق َ ي ن و َ ر ب ّ ا ل م َ غ ر ب َ ي ن ف ب أ َ ي آ ل َ ا ء ر َ ب ك م ا ت ُ ك َ ذ ِ ب ا ن م ر ج ا ل ب ح ر ي ن ِ ي ل ت ق ي ا ن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 وَلَهُ ا ل ج َ و َ ا ر ا ل م ُ ن ش َ آ ت ُ فِي ا ل ب َ ح ر ِ ك َ ا ل أ ع ْ ل َ ا م ف َ ب ِ أ َ ي آلَاءِ ر َ ب ّ ك ُ م ا ت ُ ك َ ذ ِ ب َ ا ن ك ُ ل ّ مَنْ ع َ ل َ ي ه َ ا ف َ ا ن وَيَبْقَى و ج ْ ه ُ رَبِّكَ ذُو ا ل ْ ج َ ل ا ل ِ و َ ا ل ْ إ ِ ك ْ ر ا م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 سَنَفْرُغُ لَكُمْ أ َ ي ّ ه َ ا ا ل ث َّ ق َ ل َ ا ن ف َ ب ِ أ َ ي آ ل َ ا ء رَبِّكُمَا ت ُ ك َ ذ ِ ب َ ا ن ي ا م َ ع ش َ ر َ ا ل ج ِ ن ِّ وَالْإِنسِ إِنِ ا س ْ ت ط َ ع ت ُ م أَن تَنفُذُوا مِنْ أ َ ق ط ا ر ِ ا ل س َّ م َ ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ض ِ فَانفُذُوا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 فَيَوْمَئِذِ اللَّا يُسْأَلُ ع َ ن ذَنْبِهِ إ ِ ن س ٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ ب ِ س ِ ي م َ ا ه ُ م ْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ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 وَلِمَنْ خَافَ م َ ق ا م َ رَبِّهِ ج َ ن َّ ت َ ا ن ف َ ب ِ أ َ ي آ ل َ ا ء رَبِّكُمَا ت ُ ك َ ذ ّ ب َ ا ن ذَوَاتَا أ َ ف ْ ن ا ن ف َ ب ِ أ َ ي آ ل َ ا ء رَبِّكُمَا ت ُ ك َ ذ ِ ب َ ا ن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 ر ب ك م ا ت ك َ ذ َ ب ا ن م ت ك ئ ي ن َ ع ل ى ف ر ُ ش ب َ ط ا ئ ِ ن ه َ ا م ِ ن ا س ت َ ب ر َ ق و َ ج َ ن َ ا ل ج َ ن ت َ ي ن د ا ن ف َ ب أ َ ي آ ل َ ا ء ر َ ب ك م ا ت ك َ ذ ِ ب ا ن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 ف ب أ َ ي آ ل َ ا ء ر َ ب ِّ ك م َ ا ت ُ ك َ ذ ِ ب َ ا ن لَمْ ي َ ط م ِ ث ْ ه ُ ن َّ إ ِ ن س ق َ ب ْ ل َ ه ُ م و َ ل ا ج َ ا ن ف َ ب ِ أ َ ي ّ آ ل َ ا ء رَبِّكُمَا ت ُ ك َ ذ ِ ب ا ن َ م ُ ت ّ ك ئ ِ ي ن َ ع ل ى ر َ ف ْ ر ف ٍ خُضْرٍ و َ ع َ ب ْ ق َ ر ي ٍ ح س ا ن ف َ ب أ َ ي آ ل َ ا ء ر َ ب ّ ك ُ م َ ا ت ُ ك َ ذ ب َ ا ن ت ب َ ا ر ك َ ا س م ُ ر َ ب ك َ ذِي ا ل ج َ ل ا ل ِ و َ ا ل ْ إ ك ر ا م